ربنا افرغ علينا من كظمرا ربنا افرغ علينا من كظمرا واقبل التوبه للعاصين سترها واهدنا للخير, واهدنا للخير واهدنا لِلْخَيْرِ وارحمنا ولا تخزنا La, la. Bende